أو الله الشيطان القديم، بسم الله الرحمن الرحيم. ويعبدون من دون الله وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً مَّنْتَظِرًا Me robe D la to a maamour and portal in وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ مَنَّاً مِنَّا فَظُلْمًا مِّنْهُمْ وَمَجِيدُ رَبِّكَ أَعْظَمُ مَا كَوَّنَ إِنَّ نُصُرَ والذي يسهركم في البني بحفظ وجرى النبي بريق طيبة وفرق Yeah. وَمَن يُرْحَلْ فَإِنَّ اللَّهَ لا إن جئتنا من هذي لا نكون For <laughs> them Yeah متى <تصفيق> أولي الحياة الدون إنما مثل الحياة الدنيا كما Pardon? Uh -oh. Thank <laughs> you. I don't know. فذلك يفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو وَلَا يَرْحَقُوا جُوهَا هُمْ قَتَرُوا و طاعه I'm uh -huh. و آه no, no, no, no. ویمزی منی ولا يرى الله وا الله و یان Oh